بسم الله الرحمن الرحيم أرائت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون المترجم <تصفيق> للقناة